كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه ه م إ ن يقولون الا كذبا فلعلك باقع نفسك على اثارهم إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا, كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم فبعثناهم لنعلم أ ي الحزبين أ ح ص ى لما لبثوا أ م د ا نحن نقص عليك نباهم بالحق إ ن ه م فتيه آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى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 ويهيئ لكم من أ م ر ك م مرفقا وترى الشمس إ ذ ا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم, وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في ف ج و ة منه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 فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم إ ن يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا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 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إ ن ا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها و إ ن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه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 يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره, فقال لصاحبه وهو يحاوره انا أ ك ث ر منك مالا و أ ع ز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال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 و أ ح ي ط بثمره ف أ ص ب ح يقلب كفيه على ما انفق فيها, على ما أنفق فيها وهي خ ا و ي ة على عروشها ويقول و يا ق و ل ي ليتني لم أ ش ر ك بربي أ ح د ا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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون و يا ق و و ل ن ي ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره, لا يغادر صغيرة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا أ ح س ن و و ََ ج َ د ُ و ا مَا م َ ع ِ ل ُ و ا ح َ ا ض ِ ر ً ا وَلَا ي َ ظ ْ ل ِ م ُ ر َ ب ُّ ك ََ أ ح ََ د ً ا و إ ِ ذ ْْ ق ُ ل ا ِ ل ْ م َ ل َ ا ئ ِِ ك َ ة ج ُُ د د و ا ل َِ م ََََ ف س ج د ُ و ا إِلَّا إ ل ب ِْ ي س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 فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا و ر أ ى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 فلما بلغا مجمع بينهما لسياحوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 قال له موسى هل أ ت ب ع ك على أ ن تعلم ن ي م م ا علمت رشدا قال إ ن ك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرا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 واما من آ م ن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مقلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل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 قال اتوني أ ف ر غ عليه قطرا فما اطاعوا أ ن يظهروه وما استطاعوا له ن ق ب ا قال هذا ر ح م ة من ربي ف إ ذ ا جاء وعد ربي جعله د ك ا وكان وعد ربي حقا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 يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك, ولا يشرك بعباده ربه احدا